ورعضوان الله على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صار ادور انا على والله تعالى بابوت الفيديو وحالي لما بعد يا هي طبي سالكين ثم يتوحل الىها وما راح اول ما بعديها اسوتوا وبيتها واحد دلت لي يحيى حيث وحلم اليوم سيفي وحيى الله عصى والنظه الجدي وحلوا ضربه ورا قصيه بوركو غريم هذا والله حيراني من لاحك الربيه حدثني يحيى المالكي عن ماضي عن عبد الله بن عمر الله عمر والخطاب رضي الله قالوا له شو 20000 بس قال قص مركه الصوحه ايتلع ثم الحين صار احنا الحيره ورا تشبه بالتلبيدي ولا تشبهه كشبهه بالتلبيدي ما بيتنق مرحله النبي يعني كشبهه يعني عمره حلو يعني صفر لهطه وحاله لها ما حيل لا تدعوا صدح قيس لقدقه يا اصل قيس اللي لها قسمه قيس ما خصها صدح لا قيس قدقه حيره ويلي وحبينه كشبهه لما بيصانكم ما ضحوا النبي كدوه تاي وخاري حديث في سو حز يادي عبد الله بن عمر وحورنجل لقوا رايته رسول الله صلى الله عليه وسلم مربده رسول كده وحضر محمد حسين النبي مرقاس حدثني يا مالك عن يحيى بن سعيد عن, عن سعيد مصيبا عمر وخبر القار وحيري من عقب صر راس وقف في في الصفوريه او الضفر مرقاس وحا ويا ينتدع... من عقصر رأسه وفي المنزل حيث مركب لابه أو ضفر مركب حاويان تدعه أو لم يدمبه فقد وجم عليه الحلاق حيث تابك واجبي باب الصلاة صلاة مبابية في البيت تعمل له ونحتفظه قصر الصلاة صلاة بقامين شيئا وتعجيل خدمة خدمة إلا الدجير عرفت عرف مركب لتغيحي مصغبر كل واحد دغان وتاقسي الرسالاته وايه واحد عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه سخ بن وصول رضي الله عليه السلام هو يسقيه و اصابته بنزيه و بلا من الغباح و عصم من طلحه الحجبي اصابته بنزيه بحارثه واحبه ومحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الغباح المؤذن أحد السابقين الأولين عثمان بن طلحة بن عبد العزة بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي الحجبي حجبي وحلوه قل اسمينا إياه يعني حجابها كعبرة حجابها كعبرة كعبرة بطل أشاق ينزلي بوحا ما داموا كعبرة أشاق ينزلي إن شاء الله أكاقش يكين أن مرحق قسامي مفصلون فيها شكل الله يمنكم أن تودوا المنات إلى ويا مرخه waxay kusoo darsiidaa usulana al-khabarqa wa rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa ku wiiyey mustaahi ifriikchan markuu aswaan ka soo qulhaa codka buq aswaala ayay ablaas way sawr rasuulii laa ilaaha illaa buqri ii kulmo yiri si qayada xad xujeeda la waraabinayo iyo waxa suuga ka darta faraahira hayo markuu sida magluu ismaan qaan talaafta wuxuu isheedi kulay qof hadii loo diibayo dibilba sawtaday ayaan damba ku soo dhigto telefishan asal ah oo oo tilmaamay sa'id uusmaan farah loo u yeeeyo kidi rasuulku wuxuu u yeeeyay sallallahu alayhi wasallam wuxuu marhay isagu aayada akhriyay marka al hajj bi maana waa haj walu hal ilaah kaacbada فأغلقها عليه في صوت الحرب الخاص وما كث فيها وكنا قادي قال عبدالله وحيلي فسألت بلالا بلالبا ويديه حين خرج مركو صباحي ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه الحسوي فقال وحيلي جعله ويا لي عمودا تير عيمينه من التيسة وعمودا تيرنا عيساري بيحيسة وثلاثة عمدة صدح تيرنا وراءه قلاشيسة أكاد بيتك صعبنا يومئذ مالك و على سقت يا عمده المرقص ثم صلى وذكر بن ابيك صلى الله عليه وسلم حديث البخاري الاصول صاره واي وحدث يحيى عمالك ها عمالك عمرو شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله انه قال وحوله كتب عبد الملك بن مروان باطري الى الحجاج بن يوسف الثقفي ايو قريء حجاج بن يوسف بن حكم بن عبي عقيل بن مسعود بن عامر الثقفي ابو محمد الظالم المبير المدلم ويه ولماتنا المختلف في كفره سبحانه انسى الله وهو يا حجاج مركح ايوها مركان بن بنو حجاج يعني ولدي ربه وميوكم منها واحد عاده مركه علااد ايا مركه شاويه وعبد الملك مروان اللي داو ايا عراقه صادر حي عراقنا وليد بنت وليده مفاض يا شقاق وميكدي وريده من هيش ما هي با او وحاي شيق المفسرون من العراقيه مدينه العراق باقي بيقول أهل, اهل الشقاق والنفاق وسط البقيس ورقصوا في ريحه المسا صح واغروا الاخرين ومن حولكم يا العرابي منافقون ومن اهل العراق يردوا على النفاق بيقول رقص بيقول اه عراق ومن اهل المدينه يردوا على النفاق بيقول انت على نفسك يا بيقول انا صار على المركز حسبي واي له مرخه وحويا مرخي دبايه ا مساله المرخص تقول حراق ولي يقول امض السلاح دا ولي ضرس ميل باص هذه تتلقى يا بلاي مهندس عراق اي واحد على مرخص وحويا مرخي ام وحويا حاجات لو صدره سوق سوسنه حاجات فريس؟ فريس؟ من مرخص فرنسي من مرخص صدور فرنسي من مرخي عديه وضل فرنسي شنو oo isbo afkees ka soo xiray oo ay u teenaaynaa kaliya uu la soo jeeday oo waxa xaday yaa ruuxul sameeyay marxan baan ka soo xubay farisayn muunaha murarka dadkii waxay ila warnii waxa wayaan qoom xay kan daqoonkee ahmaalkeyo waxba kale ogeen ee maraaganka ahmaqa gabeen iyo bayna waxaan ku راح على ورخا صحوايان انتو اسكفرو وشي اسكو دوولاي ايوا وحاقي <تصفيق> ارفلو جل وطلاع الصلايه متاع الضعي العمامه تعرفوني غير بيت جاس واخريو في جمجي <تصفيق> سبا ان شاء الله باش بين جيرو شخان خريجو الى الجلاء من مطاعدة الإمامة تعرفون الدوائس تبدأ للشلام ومطاعدة الواء في عجز تقضي على أي يوم تعرفون الضربين وايهين واحد علي مركز خضان للي أمور هي علاقه الخضاني مركز أخرين خضاني مركز أخرين كلها ملاحيات بسلاظبان أركان أو إلا قربها كيف يقولون هاي هاي منها هنوها عليك أكلية وعكلية ألم حانا أركان إذا بقوا ما هذا saftiyay la imu qata gar weeyo dhigtaa dhaxda balnaya imu qoslaha khobadati ay ka yameen ay wax leeyeen mar khaas kadib wax aad u weyn oo la kaddabeey oo dadki markaa intuu jeel weeyir u booday jeelka weyn markaa waxa wayan u qeera xaq qorro balaaray oo aad ayay roofay oo xad diliyo bat iyo rag iyo dad oo markaas wax raayay malin buu soo galay marayado markaas وضح حجاجو ورغفاضه ولا قفر ميشه وقاسوا اقصوا فيها ولا تخليوا <تصفيق> فلها اه كد واحد على مرخص حوياس حجاج مرخصي بوسبيونين اه ابو البلندوه مرخص حجاجو وقتي واحد عضي حد فيرا كوكعي محدشين مرخص او رض سعيد من جبيل يا كميديجين ابو مرشور يلا كغولشان غاري كد مرخصه مكبدي سعيد قاسم دهو سوقتو سعيد لا ciidno kusoo qaftay ayuu ku jira maqaas ciidow warriir maqabuu ku farqasuu ciiddu jabeed ba leeyda ah oo aan leeyda ah ciiddo oo keygula soo ma ku dibe laakiin waxa wey la kamay jabanay markaasa wuxuu wiiyay shaqiib ku شقيته انت وامي وحاويه وامك ادي هويادابا لو شقي با فين بوير مرخس سعيدي لله الغيب الاه عدم ما غيبك بلا دم او قدمر مرخس سعيدي وحاويه لو يقدنك عذاب الاليما مرخس سعيدي مرخس حاويان اذا لا تقط في الهه حطي لها مكان تقول لها الاه الاه العابدات وكد على ما يسد كثير كلام باحي كذب وخيه وينك خله وخيه مرخس وصاوي في دقائق سعيديو قسبي ما خا قصه شي wa xaqooq qosoliyiide haa bige mujuriyo nibadana iy ilaahi dulqaal xaliinno wadii sii dulqaadimadkiisa allah dulqaatiisi iyo dhul migaage mujuriyo nadana qosoliyiibuu adilay wiilinkurku gooyay aduu kurka laga gooyay xidambe waxa wayan isoo noo iyo bukhad biyo dhalshafar xidambe kadi waxa dhacday ee huldadi waxa ولا بي و سعيد واحد و تيباس كا دايمه سو ساول هاذو استمر رقيضه بوست كا قيمتي كتاب جسر سير سير سير السياره سيره على النبل على اراهو مركو كشيكيليه تجوف في عمرو صباح وحسني طور الصدر الكلي و كدور حمي دورتي صالده ان صحرانته كشيكيه ايوا يوري وله في بحر سياتي وله وحصراته غريطت في محن سياته ونحصلوا إليها المعينة كل حلاك سنتي سياتي زيبين من قلت أولي أنه بغضه ولا نحبه ونعمل همولي جعلانا بين أبوين شعبنا أعتقد أنه كافر بالله ومنه من أغتوين إبراهيم نقع ملك اللي صادر يستغل صادر قراضه إبراهيم نقع ملك اللي صادر على لنا نصله على الظليم بيون إهدري أظن أنه من صادر كيف يجنبوها من قلت لكن الوضوح يجب لي وعي قاعد عامل الله بي واستحقه الله وكل طاقتنا وروح المتسيسين امر خلينا وعصوا حيوا ولب الامر خاص حوا يارواكي مالخده مع عبد الله بن زبير الدري عبد الله بن زبير ومكاكو الدله ماكو قد دله يوه وصدح الصبح مالخجل النبي صدح صراي وحجاسه تراحي سي تذكرك اكو تكيداي حاجك هو جاي عراق محبره شدي عراق اسمه el cediro u gabbi dadkeedii oo dhan malkii danbe wala aaso mar mar qulci wala aaso mar khaaso mar khaasoo mar khaasoo isha tawel baabiyo iyaga lagu duubay oo wa wala baabiyo gabgisiisa waxa rodo dhintay ila amar khaas ah way salaasay shumur khidiyno gohayn aniga ma lawiilawa kaga warado ka tafsiisan leeynaa مرخص وحاويا مروان أيها المرخص وحاويا مروان بصاحب لأها مرخص وحاويا مروان بصاحب لأها مرخص وحاويا أعضب لبنبوها اللهم اشتعاوا عليه الثقلات وحاويا مرخص وحاويا حجاد بن يوسف الثقفي ألا تخالف وإن أخلافه إلى عبدالله من العمر سي شيء وإن الأمر يحج حتى ووريسك من أخلافه المخيد فالما كان يوم عرف فتما مالك نتعرف مرضي عيد جاءه وحوين عبد الله من عمر رويبي حين زارت الشمس عادة مرقز وشي وارع معه أنم عيسانها فصاحب به مرخاص وقواقي عند سرادقه ويه فصاحب وقواقي عند سرادقه قودل يسألتين مختلف قواقي سرادق وحارل وديلك يقول لي وكوها يسمى بأس القيسة ليلها مركز أول أيام أين هذا أوي كاسي فقلنج عليه الحجاج موصوا بحي وعليه دوشيسر بالحفة وحايد من الخاب بصة وعصفرة قرنجي قام عصر خالب اللي وقيت كم عصر قلويق عنه فقال له نكوني ما لك محاك وصل ما يابا عبد الرحمن فقال له نحن وين أرغواح بينا؟ أرغواحة أرغواحة الغنس بيه فعل عجل أرغواحة أما من باب الإغرابة لإلهاء وحل الى امر خاصه ارواحا ارغواحه وحال الفوضى ارغواها لمن كنت ترادته تريد سنته سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم روايه كبر بواحد كنت تريد الضيعه سنته ويه فقال وحور هذه الساعه حجد لوح والمصاعبر ان تصلها واستفهامه ويه, ويه قال وحور عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال وحور صادر لي سوق علي الضاع الى بياسوشبه ان صوميد بلسه بيقولوا بركاس لما خرجان صباحا فلزره عبد الله لادى حتى خرج الحجاج لله صباحه فصار وسع بيناريده و بينابي ابهي سدحيسه اقول صلى الله عليه وسلم ان تطات تريد في دوله ان تصيب صله الصله العاصره اليوم ما تصبص الخطبه الحجاج و خطره قام واي خطبه سوقه اليوم خطه ينها له من ضمن ذلك قيل في من دوله يا وخر هذا الشخص الخدمه تحصل وعجل الصلاة وعد للصلاه صاده دجبر خالص قال رسوله شجعله حقوقه قال يا ضرر شي عبد الله بن عمر شي ما يصنع ذلك سواء على مقام له حديثا قال ذلك هذا الخبر قرع عبد الله قال وحر صدقه صالح صالح مرخص حول يا رب شي باب الصلاه حديث محرر اثر خصص صالح في ذل الحج باب الصلاة الصلاه بمن المرس من اللي لو تشغلوا هي يوم صرويه ثمانه قد الديراني والجماعه ثمانه بمن من اللي لو تشغليه عرفه تعرفها وحدث لي اي يحيى على مالك عماصي عما عبد الله بن العروب كانوا حي يصلي في تشغل الظهر والضهر والعصر والعصر والمغرب والمغرب والعشاء العشاء والصبح يصحى بمن المرس من اللي لو تشغليه ويحيى ثم يغضو كل ليله الى طلعه الشمس عاد مايصوح لنا عرفه تعرفه كليه قالا مالي يحلو الأمر أمر كان لقى مركز والاختلاف فخلاف ونقصنا فيه حديثة إن جرأت خيذا أن الإمام إمامكم لا يجهد بقرآن قرآنك لما تجهد في الظهر الدهر لذغرك يوم عرفه مالك عرفة وأنه يخضم وخطة غيري وأنه يخضم الله صدت وخطة غيري يوم عرفه مالك عرفه وانه يخطب الناس تطوخض لنا يا يوم عرفه ما تعرفه وان الصلاه والصلاه ليوم عرفه قالك عرف انما هي الظهر والظهر ويوافق الجمعه الجمعه لو وافقوا لو وافقوا وافق وافق فإما فانما هي الظهر والظهر ولكنها انقصوا بالقدابيه من أجل السفر السفر قدتي لو قدابي الخلاف يكون كالتالي يعني جمعه سيله ومده الظهر المقصوره ليس من خطا سحويا صلاه كله سفر فمرسل لو جد قابل يو اني ظهر هذه الرقابية في الخلاف مجلو لكن جمعات اليض والظهر الرقابية مثل حوالي الظهر الرقابية ما هي وصلاة مستقلة ومسالة الخلافية ونقل عيدة كل مرقص حيالة الخلاف مجلو أغمار كثير مني إدارة لسنسي مثل هذا اليضا لصدح بابو يا كتاب كبابو ومهات الكبرى شدق عيدة ومكاهمة دون كلاوان مع صفه قاعده اخرى الله مواقف بحاط لبات قاعده اخرى مختلفه عليها لوات قاعده مختلفه عليها باش ميتها وايه اللهم صل وعليها وله قال مليغو خير حما الله تعالى وخلك خلافه ومسلم على خدي الرسول صلى الله عليه وعلى اسكو هيا مرقاص مالك وحريها مرقاص والظهر مقصوره ايوقوا الجمعه والمرقاص والظهر لجابيب وكوا اي سوقه كما سونه قما ولماذا كالنقى أرخبدا ويكونوا أفقصيهم أرخون دخولكم ويكونوا أفقصنا ويسأل ناس ويهيئ اللهم استعى وعليه تكون وحيئ لمرقه قال مالكو حريش في إمام الحاج حاج جيدة ضدك إمام كوء إذا وافق مالكو وافق يوم الجمعة مالكا جمعه, جمعة يوم عرف مالكا عرف يصوصها قاقام يوم النحر مالكا ترنان وبعض أيام تشريخ يعني مالك عيدة يا مالكي وحيسكسوا يا ايه من خاصة حولها يا جمعانه أو بعض أيام تشريقي أيام تشريقي بوركروت أن لا يجمع وإنه نجمعينه في شيء شيء من تلك الأيام مع المالكة كميدة وإنه نجمعينه وإنه نجمعينه وإنه مالك مدودة للفتي لو لا جمعة في أيام منا كلها بمنا ولا يوم تروية بمن ولا يوم عرفة بعرفة يعني الجمعان حصول المعهب وقبائسه قول. وختاسو waxaa ka dhallaysan haddii la yiraahdo jumcada waa dhuhur maqsooraa bi samaaha waxa ka dhallaysa jumcada maani fa'a wajbana qalaysa mise man qalayso waxa ka dhallaysa haddii la yiraahdo wa dhuhur maqsooraa qofka kaas oo isku dayaya inuu qaraabo isna caawdo haddii la yiraahdo wa ma ay jumcada wa jumaa wa waqti madstaqranna liwajb alquraysah ibaa maligu xur ila tiju bi arrafata wala bi mann غير كن نوادي وساسه قبا او حو قبا الجمعه ما لك عرفو واج ما هبو قبا ما المحملن واج ما هبو هي مكان نواج وماها غير كن نواج وماها او امام الشافعي هنا سيدنا مالك ابو رحمه الله تعالى ابو حريث حلهي الله كانوا قاله هنا بس كن هدي ويهي وايه الله مستعف ابو حريف لكن سبح لله ماكر قالنا او قسم حكى ابي القكي هو غاب ليا حدو كميديا هي دت ص ادونا كميها دت صلاه دا دينيا او منى الى عرفات هون حدو كو غابين لماخ سحايه الجمعه وووت مرقى واكو جابيني واجب تعالى وحليه اي ومرخ وارسل ابو ثور يا قبن قل بيسر اخلافك ضروب تصعانه يعني واتم هذه اول غليه هي لا يجمع في شيء من كل الايام مالمه سو مالمه هنا ايام تشريق ايام مالها سويه باب الصلاه باب الصلاه المزديفه المزلفه يعني الصنهه واحده هي مرت المزلفه عرفاتك عرفة اكثر مرت لغا سو ضقاقو قف مره سحا ويا سو إلى مرقاه إلى مرقاه صوت الصوص صعبه إلى مرقاه سوايان مغربتي كي... نحدو غو سوغلايا جمعو تقدي التقبيق... جمعو تاخير إيرو صميه أو عشاء يا مغربك هو يسوغييو كدير عشاء يا مغربتي كي... اسم مرو تكدو أصلا خاص يا الصنعه الله وسعره وايه الله مستعى وعليه دخوله حدثني هي عن مارك عن رشهاب الزهرية عن صلى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغني المغني كوتقاني والعشاء عشيه بالمزدرفة ماشا مزدرفة ليرا جميع الأمام حديث أبو خاني المسلمة وإسان صارم حدثني عن مارك عن موسى بن عقبة موسى بن عقبة المدني وإمام المغازي باليدعام وياه القريب كوريي مسا مص... و... مولى ابن عباس الله مع عباس, عباس مرخس ايو كويي مرخس خيا خريي ام صامت بن زيد ايو كويي مرخس وياه انه الصبيحه هم يقولوا شغل الدفاع الرسول صلى الله عليه وسلم انه الاسفيل عبد القاس سمعه حمق لي أسامة بن نسي ويقول له دفع رسول الله باتري صلى الله عليه وسلم من عرفة طنق عرفوك تغي حتى إذا كان مرقوة بالشئ من بشئ نزل ودغي وفبارح قاسم كادي فتوضعوا ويسيسي مرقا فلم يصبقهمون حيال إيرانين الوضوء أو ويسيبه خلافة كده المسألة ومصر وغضرة كمون حيال إيرانين حلقهم فقلت الله أحبكم لمرقا الصلاه الصلاه يا غديا رسول الله رسول كلاه يوم الصلاه تامده يا يا الصلاه تهدي الى وخبر المبتدا محذوف الله ان الله الله جاءت الصلاه يا هذه الصلاه يا مرق وافاعل في جسمه واحد في هي ايه العطله يا جماعه نو وحا كلوي نوبنان انه كلنا اس بما اغراء ما قبل الاغراء لو كلنا اس بالهم الصلاه على سراتي رسول الله واغرب الى حي وامر خاص حويين بالله مع العطف او التكراري مش ضيق مضيقه من هذا الصاري الى ما رجل وياه صاحب صاحب الامام الحرير لما الشيء الله الله يا عبادي وكله واشرفتني اللهم استعانوا وعليه الله بلانسوا عنه هدا وحكوالا نصبين كرام مركوا ومفعلنا وليكرنا إن داع صور أوكو بناتها وخواله المتديم محذوف ومرقنا نصبحه ويان بابا ويغراء وليكرا وحكوالا له كرام وخوال وفعل فعل كيس وحتفيه وحكوالا له كرام ومفعل فعل كيس وحتفيه صلي يا رسول الله صلي السلاطة كيصليوا فعل عمر صومها فعلكوا واجبوا السترويا عمتوا ايام الصلاة المفعل بي لكي مرغب وحاصروا ويكون بدايه والعمر واسع الحمد لله الذي تعالى في العمر السحة السحة وهي كسو عهد مرغب سحوه ايام ايه الصلاة صلاة تنوها خبر يمفدوص عليه او الظرف كاس ايه خبر واخبروا بذرف ما بحرف جرب لاوينا معنا كائن او استقر وياه و تدي سيدي مرخ امامك الاخو ظرف تاس واخبره بظرفه وبحركه الجل لاوينا معنا كائنا او استقر وياه و كصونه فرلت باب المرخ خوفوري و يفهم جاء وتغي فأصبغ من زلفه المرخ و تنزل و دير الفطور ضو و يصير خاص بالضو و يسلمك حل راس مو قيمه الصلاه صراتب على فصل المغرب المغرب ثم راحو فريسي كله انسان قفصه 70 او سي في بنزينه يمشي و ثم قيمة العشاء العشاء والعشاء والعشاء فصل الله و تقري و لم يصلب شيء و نحن مرقب بحيثين مرقب و صلع الله و مرحيثين و هذا على الصمائي حديث مخارج و صلوبه و يصوص عارم ما يشفر فلم يسبق الموضوع هو مثال خلافية خلافة مسألة أكدنا مركعة و لما نقار قمنا و حيث شيئين و فضايدين معناها و صلاة يستدق بقى أيوه و يساويه و يصدقه في محمد بن حرملة أي وحي تلمانتي تتوضع وضوعاً خفيفاً ونحن نعرف ماذا هنا؟ معنى هذا يحاول استعمال كوفو ذيديه حمام كيما صد حجارينا مريانا فل بنا صمه غلال مريانا صمه بنانه هل هل مريانا صمه بنانه؟ هل هل كلمة مريانا مع نواسنة؟ هل هل كلمة مريانا؟ سنة نيضة نوال إلها؟ عناها سنوة معنك عليه way yahay allahumma salla wa xakalo laydaha wa macnaahu lughawi macnahe lughawi yahaba hada luqawada laydaha wa wudu wa xalaga wada uusaadir faraxashu macnaa sawmiin way dhaw yaacna wuu isaqdariye laakin isheer ma badilla muhammad sallallahu alayhi wasallam way huwa isina hada faraxal twaysada luqada carabiga wudu wa la sidaha rabbina salla استعمالك ويستغف في ذي ذي مرقع ويقو يلقى يلقى ويقو يلقى معنا وكتبه ويهدى قال رحمه الله تعالى وحدثني يحيى وحدثني عن مارك عن يحيى مسعيدة لنسار عن عدي بن الثابت لنساري عدي بن الثابت لنساري وعالم الشيعة لنا عالم الشيعة وقاضيه بغياء <سؤال> الله سبحانه بل وامام مسجده بالاي سيدنا حازمي كتاب في وكل شيء رحم الله تعالى وايه مرت ما تخش يعلى الحكيم حافظ الضغط ما هين زولايس يتعصب بداله وحا كدري حق اهل بيته اما لاكيشي رافي بداله وحاي يحاول يحكش معها حقها حقها هو فهمها موضوع يقولون أنه يتغي في بلوية ساكر موحي إلا أن تذكر في دينك أبداً يتغي في الموت إلهي سوار القويين يتغي في الموت اللهم وصلاح وعليه وتفلع الشيعي يقولون أنه عبد الله يبني للشيد الشيعي يقولون أنه يقولون أنه القادم بحث إلهي المهدي سبحانه وتعاله ونحن نسمى لها بكوقة أدبان وقعنا ونحن نرقى صحيحين وقضى الكرام المجد الثمثل بكوقة وحا... وعد صغيبر مالشو ودير حبه الشيطان يا ولد سقيم هدي لهين يا حجبان منان هدي لهين ما اهوا تصغي ويهين حكه قور ايديهيم واجلو كخجيان ويغو مره خاوي يا ميره مقابيه كخجيان باجدا حكه يغو شقه قماله ولهنا هي سايينا مره خاوي كتبتونا الحمد لله ان بدلنا كمينا مره خاويان وايلو هينا مره خاويان وخو هيلا نو ربيسه الله سبحانه وعليه السلام ااا لوقات خول يا ائمادونا ان بابو كميده وينو الله بن يزيد ان تامرخص حوي انه و الى الله برغو سبحانه وتعالى ان فاموله نفسي الله برغو دوان اتقرب على ردهم الى الله برغو الله بن يزيد عبد الله بن يزيد بن حسين بن عمرو حارث بن, بن خطمه الاوسي انا النساري ابو موسى اليداع ابو خطمي او يرجس بن الويع اخبره الرحيم الله بايوب النساري ابو ايوب خالد بن زيد بن عيسى اليداع خالد بن حسين اي اخبره ورحمه الله الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع والمغرب والعشاء بالمزرفه الجميع وحدثني عن مالك عم الله في عم الله بن عم الله حيث صلي المغرب والعشاب المزلفة الجميع وهيه اللهم صلى عليه وسلم مركح وحلسوا هيا أهل العلم يواحسوا خلافهم ما تقانا أقيم كإي لو صلى الله مركح للجميع إليه أذانك الله أدمي يقيم كالله أقيم إليه لح قول بأن أخذ القفل من ذرب الله <سؤال> أقيمه لكن من الله أديم ما أيه سلايا قواستان غاسم محمد صالع عبد الله بن عمر إيسحاق الرحيم الرغاهوي أحمد رحمه في أحد القوليه أمام الشافعق ولكسرناه وحي الله أكسر الله أديم لكن والله أقيم مجينة من الله أديم ما أيه بإله وحي الله أم القصر تهران الله أقيم تضمن الله أقيمه لونه دمائي أنا أسأل ما أسأل ما بجهبه أقيم كمية الله أقيمه لأهل غواية أواصفين الثورة السلعي قمع وياه أمنا عبدالبرو واسل أو الشيخي يغير خط وياهل قولك السحران أقيم الله أقيمه وقمع أحمل الحمد في أصلح قوليه أمو الثور عبدالملك بن ماجيش شرم ومالكيه لكمناء وحاوي حرفية لكمناء واسلها لكمناء رقاس ويقول الأمام اللوي لأوحصان صرغة جحاوي حول وهو الصحيح عند أصحابنا 30 مرقع إذا يضحك أبو سلامان وحوك عبدالي يحكام الحج وكراها الله هو الصحو أقولك أفراد طوران الله أدّم إياه وأن الله أقيم إياه أعطم إياه لون أدّم إياه لون أقيم إياه لون أقيم إياه حقا ربك محنيفة أبي يوسف يأسنا القوام الخاص نفعي لقبك من النصاصي كتغيل أقولك الشراب بذول بو أن الله أدّم وأن امام مالك هذا القص غاضي هيا سدا قبا ويه قوث لهذا وذنبيه وخص قبا ويه مثل منو قديم لا لون قديم ما يجرا مننا خلف قبرك محب الطمر يا غلتي وصوني بارادوا ساس على قبر مرناي ويه اللهم صل على سيدنا واحد من الصلاة اللي وطولي. ولم يقولون أنه لا يمكن أن يكون هذا الأمر وخيراً لأبواب يقولون أنه يحوي أن يكون هذا الأمر وحلقها هذا الأمر لكننا خلافة نوجنا الصلاة من الله أنه تشكره وعرفية ومزدرفة أنه تشكره وغير كيف تهرته وعلى قابلنا عند الأئمة السرعة والجمهور وعلى قابلنا يا مركز وقصري وعلى قصة مين يا مركز ويهي الله مصعر عليه الصلاة sida amarka waxa uu taamarka marka laga yibaado xayfiyadka iyo xulumaan misaa miswayf marka khilaaf iyo ayo khilaaf oo kale jira amarka ay mar saddaxdaana sida ay qaban shafiic iyo muḥarifi ahmed waa la gaabinaa markaas hakimka qofka mustafir ama halka amarka ama kan hanuqdaan ama oo meel kale keenan magwaare salaadaw وحاولي أن دارهم معيان باتكم يا شخص لدي قال مالي وحوري في أهلي مكتين ويصلون بمنم مين يتقنيان إذا أحج زمرتي أحجيان رقعتين رقعتين على مرعوض حتى ينصرف إلى مكتبك لا يصلون قليا وحدثني يحيا علم عن شام العروة عن أبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الرباعية صلاة دي فرفتها ودخل بمينم من وكتغري ركعتين لبرق, لبرق عوض وأن عمر وخطاب صلى الله بمينم ركعتين لبرق عوض وأن عصوان العفان صلى الله بمينم ركعتين شاطر إمارته بدحت لماذا دي سمي تكمل ثم تمها بعد إمتا كذب أمي السلي يعني سدد سنو بسلح سنو يلحص سنة سنة ما. ايو قابله هي انت ختمي شنو وطميشه مرخه خلاف فديس وايه مرخه او كانت او مب مغلاه خير بقى مخود قرار هكا للمدينه والدغراي ورخيسه مو مقيده اي سوء ارتي مره ومره سادكتها وها ويا وحرها ما ولا قابل ليها ولذلك عمل المسؤول واخيري يا ليتري رجعه صالمه متقبلت نوصل تاني تاني. لي رجعه صالمه متقبلته umma ayso lay kadan wasuuna baa walaalaba isla markaas waxa ay u dhowa jirtay waxa lagu yiri soodiga oo umma ayso te salada soodiga gaviye nalaha waxa weeri wax al khilaf wa sharq khilaf wa sharq saxaabadii baa weynay baa isaysay sadaxa baqayey iyay leeyd lirataam saxbanu ka وايه الله والسلام حدثني خاري مسلم بن صوصابي الله والسلام عليكم وايه قرات حلو الله تعالى حدثني وحدثني عمارك عن شياب الزوريه عن سعيد مصيب انا عمره خطا لما قدمه مكه ثم كمرخص وقال لي صلوا به وتوفي رجعت له الله ورجع وتوكيه فمن صرفه وكبحي فقال وخر يا اهل مكه ترى المكه يا اهل مكة وايه اهل قرى سووا مراده من مرافه منصوبه مكة تنوي بالافسانتاي ما حلو جري وايه وما لا يصرش ولم من الصرف العالمية والتنس اتم صلاتكم وصادقوا لما يسترف لنا قوم قران اي ثم صلوا وخطبوا في رقعة الله برقعة دينهم منو ولم يبلغنا انه سوى غريب انه قال اللهم لكل شيء واحد برخي ذنبه ويا هي اللهم صل على سيدنا وحدثني عن مالك عن زيد بن اصل عن ابيها عمر وخطاب صلى للناس ده يوتكي بمكه تمكه ركعتي ولا مره على اا ها لما انصرف مرخ وكبحي قال لهم شو يا اهل مكة أتم صلاتكم فان قوم سفر ثم صلى عمر ركعتين بمنن ولم يبلغنا نسبه جره انه قال لهم شيئا يعني ملكي دمبه xilafada diisan markii hore ayuu ku oran jiray wasalaadiyada nambeysida markii dambe laakiin waxa ku oran jiray wuxuu ogaaday sunnada in ayagaa laftoodina gaabiyaan salaam aleikum wa asalamu alaykum malik baa waxa la waydiye ahli Makkah tiray Makkah kayfa salatu salatu adwaasila bi Arafat ara مسوا افر وكليس بعميل الحاج حاج منخصويا الحجيده قف عميلكم ويمسوكا كار تسوق بالسون وسو يلي يا امكان يا اهل مكه ترى ما كان بدهوك بيي اي يصلي الظهر الظهر خمس شكليا يا والعصم عصر خبي عرفه عرفه منكم كنت شكلي اربعه ركعات نفرق عدود او ركعتين لو ركعدون وكيف صلاه اهل مكه غير ما كان صلو في اقامه المرحط لديهم في إقامتهم مدة إقامتهم وياً مددعين لقيهم وايهي فقال مالك الحوري يصلي أهل مكة للمكة ويتكنيا بعرفة عرفية ومنهم منه كتكنيا ما أقاموا مددعين لقيهم بهما من أي عرفاء يكون لقيهم رقعتين ورقعتين والله ما رقعوض يقصرون الصلاة وكالصلاة وإقلامي حتى يرجعون إلى مكة مكة لا يقصون لقليان قال وخور وامير الحاج ايضا نقدر إذا اذا ك... اذا كان من اهل مكه في مكه ادو كميه صلاه صلاه عرفه قابله لها واياما من يمنع امامها الى وين خرى احد القصي هذو يا ساكنن لمن خاص حده جنب من المنع مقيما بها كلبي فان ذلك خاص يتم الصلاه الصلاه ويسر بمن من مرهته كلبي وان كان احد قفادي ساكن عرفه عرف من جنب مقيم كلبي بها عرفه ومن ذلك كان سيتم الصلاة صلاة دول عميسر بها وكذلك يعرف أيضاً نقودين اسألنا في ال... ماذا؟ يعني يوم مالك تفصيل بوضع تفصيل كوضو كو حوية وليها لمنك أي كفحان بوسكاً maashan ay diiqay haday kabaxeen salaaddu way gaabilayaan oo maxan al makaynta kabaxeen mila haday tageen salaaddu way gaabilayaan laakiin haddii makka u joogan oo meesho de maduuri ay la kabaxeen mesela milay degayeen ba rasuul xisteedii difiin banka lefti siibaa garad dibiin jiin ila haddii buso kullu dhe salaadood dhameystanayaan buska hadii ay kabaxaan meesha وحاول الصلاة ويقابل تفصيل لو عاصا ايوه ماله كسره لكن جماهير كس وصو دود يتصدح الامام يتلوح اي طبعا مدده حتى لو جرى عرفه و مزدلفه يمن الجبي ويورق قابل ايام امرهم من حنقدان امرهم عرفها النقدان امر لما كانهم نقدان ويورق قابل ايام بي طبعا لا تفصيل مبدئي وين ده تفصيل خدي يا زو باب الصلاه المريمي من كان مجلس الصلاه دي سوباب قال رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك أنه قال وحور من قدم مكه مكة قفص وقال له هلال ذي الحجه بيسد الحجه مع عرفه بلا شديده فاهل بالحج حج حقه فإنه يتم الصلاه وصلاهه لميسه يا حتى يخرج من مكه مكانه كمحليمين لا لامن لام تصب بمعنى الى والحروف الجار يرون بعضها على بعض اذا سوعة شغلته اليقانه إلا ملن فيقصوا رأمرخه وقامل إياه وذلك سأوح أرقصوا الهدعي أنه قام أجمعه وقام صديقه على مقام منه النجادي اصل إن كفروا من أربع ليانه ويمان السنة له حقبها مرقان كتابه صلاة المسافر مرقان صبر إلا يقصوا الهدع الصلاة برواح كبيرا وصوشا ويقصوا الهدعين ويقصوا الهدعين أرض يقوح الإلهة وحاول برواح تقامه كما سبق يتقدم سنة النصر يحالك صار حاجه خصوصا تاساسا غدر قوى وحاجه اللي يسوي موت لكن هو حو قدره الايده اها مره صحوه يا كما اشا مره صحوه يا علمادها شباسياتي سوي باصا صحته هو حاجه اللي يسوي موت وحصارا هي وضعه يوصلك والله هذو ديه سو مده سو ميفوا كادونتا شيء يير ناس زي kuxa soo shaqeyn debad iyo xuqaba iyo ay markaa waxay qabaan qofka musaafirka hadii ما go'aan sadon afar ma hadii wax ka bedel inuu dagaado afar ma hadii wax ka bedel salaad uu isla yaqaan annaga kala wax lay leeyahay oo inta aad musaafir yahay hadii uu haw iyo mar hadduu soo qoro garxabo waba salaadii soo gaamaynaa heela fasafaxafli jira barkas marka wuxuu markaas hawayaan cidroma macaa intum ka baxay ila u baxay sanad go gaadin afarane wixii ka badan ay wax ka badan hadduu in lagaado u gaar sadana deewada salaad u biisirayaa waxa ay allah musta'af wasila iyo washaafiiba ku raacsahay waxa baraxay walaa salaafiyad iyo malakeen oo saasay tamam hada billa أي شيئاً مرقاً ووحيناً كوئي الله تنصره تقريباً كوئي الله تنصره ميراها تقريباً بشيئاً إنه قابل أي حنا في يده اللي يكون حيلة لكي يطرم الموت هدولنا لي هذا واحد كبيراً من خلافنا عن سجل باب التكبير أيام التشريقي ما المهي وتشريقي إلا تكبير الصبو الله أكبر تبين هذا المرواق واتكون الله في أيام معدودات تنهبار سبحانه وتعالى مفسرين تواحي الهين اياما معدودات و اياما تشريكا اسموا من الشيء دون اهرده افتيش اشياء افتيش واصلنا المركة سنة الراجحة يواجب معها لكن المركة الصحوية علمنا قارك في ذلك يواجب كنتك يا مركة تقبيلتها سنة واجبتها أيام كنتك يا علمنا قارك في ذلك المركة سنة توقفه و امر صمه و الامر تضل الوجوه و امر واجبه كان ما لم يكن هناك صارف اخلينا انتم نجرم وايه هي و... و... حق أمر كما واستعلي حق الخرق سيد بإلههم ملكة أمر لكن ملكة أمركة أمر ملكة لا نشر بها استعليه علوم نشر بها وليس... آه... وليس عند جل الأذكياء شرد علوم فيه واستعلائه وخالف الباجي بشرد تالي وخالف الباجي بشرد تالي وشرد ذاكر رأي جاء تزالي آه... و... و... واعتبر معا على توهيني لدلق الشرد و... وذكر القيني صلح مرادة سعود ألي وايه ورخصك عندي امر في احزاز وايه اللهم صل على ولا هويا ولا تسجد يا مرخص صلاه عليه اخلا والله مريا ولو كليه هدوك كذا كورميره شري هدوك وكذا ها ما يا ابراهيم نوركا سبيلا وبه حديثي الطولي يقرب من عيري لو ما له وحو قبا سمياشه ايولا لا تشوف رائضه او تكبيرسيا ببا شاشي له وحو يدي سلاد كاست كلاشيده واس تكبيرسو يدي وانا سي شافي على حبنا والحق في هذه المساله وايي اللهم استعره عليه تمام مسائل من با كله كاس كس وقل ونسس علم يعني خلافك بالنسبة ليس أنه لا يكون جنة مركب تكبير تبريد أنه لا يكون جنة فالنسبة لي قولها دوان سياسة وعلى شيء من وقتنا يرعي وأنا لا أدمن يعدي سوما. اللهم سعى وعليه تبنى وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى مالك عن يحيى من, من الصعيد للإنسان أنه ضلقوا بحصة قارئ أنه أخذ الله وخريده بحال غده برجي من يوم المحر لا يمكن العيد بردني مكيني اذا تصعى لهارو صار شي مرخص النظر شيء وحير ركببر مرخصه تكبير صار مرخه فكبر الناصو في وتدوير فكبر الناصو وتدوير صار بتدوير وتكوين في صبح خرجت ثانيته وحوالي مارك لباد ببحيه من يومي صبح يوم من ذلك اسلام مارك في سيبال صبح خرجت ثانيه مارك لباد ببحيه من يومه ذلك مال شي سي, سي شر حلق ببحيه وحلق مالك نقضيه بعده تصعى نهار مال مرخصه فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثالثة حين زاقت الشمس التي معلو جزء الحامل الحب الحي على دمرق إيلتي فكبر و تكبير صلي فكبر الناس تذكر ويتكبير صليم بتكبيره حتى يتصر تكبيره تكبيرت الله والله حيري ويبلق إلاه وتكبيرت الحير أي صوتهم عنه ويبلقه ويبلقه ويبلقه البيت كعبره أقاري مرخاص وفيعلم الأقاري أن العمر الخطاب قال خرج جئيره بحي يرمي صوته رؤية تكبير تلقوه اجري الله اكبر اشويه تلقوه اجري وايه والله ما نقول غير الحمد لله تعالى الامر عند راس سيده ان التكبير, التكبير في ايام التشريقي فالماهي ايام تشريقه قبل الصلاوات صلاه الغداش ولا تكبير صو واول ذلك محويا كان هو ري تكبير الامام امامك تكبيره والله صلاتكم معه عيسى تكبير السلام استمر القاضي يا غدا كل تقبيرتا اينو اصقابه لا دبيرا وا بيلعشخ قاشركم تصومه يبلو حجر للرحيم الله تعالى فضح الاله يمرت مري وحوشاغي زمانك اي مجوگنو وقتي سوخ شغال يقل لي سي ديرت ايا وحريا وقتك اي مجوگنو دكو بيلعش فربان بي كوسو دالين بيو من الله اكبر كبير دايمت تقول غبيو الا قدي مرخص حويان لا يهل الله وحده صدقه وحده تقبير لا د لا اله الا الله ولا نعوذ بالله اياك حرصينك دينك غير لغدوه اللهم اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا وعلى اصحاب سيدنا وعلى اصحاب وعلى اصحاب سيدنا وعلى صار وحولي سيدنا وعلى زوج سيدنا وعلى ضويه سيدنا وعلى عائلته غير لغدوه وحا صدح حك دمري شو قال شاف ايده حين متقالا وان اذا عاد يا شيخ قدوسك دروا اسك وراك عاد يا شيخ صلوسي اورخا والله يا شيخ المام ابو عبيده مشهور حسن سلمان روحو كشيكتكم كي لو يقال القول المبين في خلال المصلين واي مركه ورخا صور صونيه ماها وبدع ويان بالا انه صوننا نجر دائما اورخا وشك في تواكلي وشك روحو مركه سحا ويا انه تكبير الامام والله سمعهه و ادبل الصلاه يوم يوم النحر واخر ذلك تكبير الامامي واخر ذلك كاو تكبير الامام وما فتئ تكبير تيسه والله صدف معه في عيسيه يقول صلاه الصبح صلاه من قراشيده بين اخر ايام التشريق ايام التشريقه قال ما قد ما نكودنبي شماله يعني واخا ويان مساله وخش الشيخ خالد رحمه الله تعالى تكبيره حيكب الا بعد ساعه مال ان كف الصبنات كان واخا ويان عيد الظهر كده تكبيره بعد وحين قد ذا تابوليهي مالك يا بتشريقه قدنبي شافعي ولك وحده متقله ثالثه التقالات دور خلال في بلا بلا دور خله الصبح هذا بيقرقوا اله ثم يقضى تخويطات تنظيميه على مالو وحده تخويطات تخويطات في ايام تشريقي ايام تشريع على رجال نقع يولي سايد رقم القناه في جماعه قصه جماعات صغيره وحده مركزيه بمنمره وبلا فرق جهوي ككل باجو كل هادبات دي واجب وواجب وين يئتم الناس صوت القضاه الي في ذلك غير ديال الحاج حجي وقفت امام الكع وبالناس دتجه دمنهم من امرت غسل يهن انهم يودا يرجع عمر في صغران اي حرم شد يقول جوه يتم بي في قضاءه حتى يكون مثل بي ويخلي الله المغضاش الحلي فانما من لا يكون حاجم فالحاج اهم ياه فانه لا يتم بهم قضاءه الا في تقبل ايام التشريقي ايام التشريق تقبلتي فرش إنه يظهر على أيام المعدودات أيام التشريغ وأيلا ونات Assassiq وركان الله رحمه الله تعالى ما علي كنا وحدهTh i x muscle Eh فيочки باه وجد الخطوة فيها أما الجماعة ، أما كنيه كل ours أما المنهات كل ours أما من Cathy Whamakya onek yes God واحد يقول يقول يل person Efam epidemi Swami وادي امامك فوحد عامのは förakhirti حتى أولrar راش �مع إمامك يقول 있죠 arudas markii maali guuq qaba waxay dareen u sahay warkan uu galeeyay maariifta somaldaa uu xeed laga bilaabayaa ay dareen u sahay mar ka soo qaba waana qosso imaamu shaaci mid ka mid ah soo qaba weeyaan xajdaran waxay u dareen shiday wadi kulullaah ee fi ayami badudat fahamtay xajdara fi yomi faraaj u wa ya dakhmar khaysonniqdan minayisa sonniqdan harmashadi naydamaato iyagay kubleelayan iyaga mukhleena mar hadii iyagoo banaanka joodo xarab xaga qabay ku deenayeen oo tagninta ay keenayeen deer xey banaax oo mar haddii xiyadeena wa ilaay kuddayda sasuda yewalisu ruhihi raala ta'ala wa yahibqa malabu shaati umar rahimahu ila waxa loo yidhi marqas li yashhadu marafi alam wa yakun sallahu fi ayami ma'luumat ayami ma'luumat malabu ويقول ضم باسم مالكة طنار أيوكو فاسم المالكة المعدوداتنا أيام التشريق واسم الحمد ما لكي يتحدث بي أيوكو فاسم المالكة عندنا آيه لها سويدا اليمشري رحمه الله تعالى تفسير للجلالينكة وكفي نقطة أيام معلومات أي عشر من الحجة أو يوم عرفة أو يوم النحلي إلى أيام التشريق وعلى عاصر دي ايام جملكة حاش يذا صارا قم حينها جلالينكة أيام التشريق maalinka ugu dambeysan mar khaas ayuu ku sheegay sidii mar khaas xaybay maalinka ay tahay sadax walba oo maanka ciidada dambeysan su'aalaha ku dambeysa adigu waa sida mushaafic uu qabtay rahimahu allah ta'ala muhariifaha uu qabo waayahay sabab harif la yinku qabaha والله badudadat <تصفيق> order our